يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم قل أُحِلَّ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونه النّمّم ما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم وذكر رشما الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أُحِلَّ لكم الطيبات وَطَعَامُ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتِيتمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ